بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوات الخناس الذي يوسوت في صدور الناس من الجنة والناس